وفي الختام نذكركم بان جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع مهدات لكل مسلم على وجه الارض نسال المولى عز وجل ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد